Współpracującym w ramach Ustana Wójtana Wam w ramach Ustana Wójtana Wam w ramach Ustana Wójtana Wam w والله Ustana Wójtana تفرح عندما ترى عباد الله Wam w مساجد الله Wójtana الكلام عن ramach عز وجل وعن رسوله والله لو أجل الله لنا عز وجل أن نظر الآن من يحبنا لرأينا أن الملائكة تحفنا ولرأينا السكينة تتمثل علينا ولرأينا الرحمة تغشانا وبفضل ذلك كله أن الله جل وعلا يذكرنا في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى لانه يقول اذكروني اذكركم فارهن بالجميع وارحم باهل الفضل مشايخ الكرام الذين اتوا في هذا اليوم لينفعونا بعلمهم فجزاه الله عنا وعنهم خير الجزاء واشكركم انتم ايضا ايها الحضور الكرام على مجيئكم ولتعلمكم ولتعليمكم تعليم, تعريفكم ما ينفعكم من امور دينكم فاقول للجميع قدتم ما طاب من شأنه وتبوعتم من الجنة المنزلة والخير ما نفتتح به لنتنا لهذا اليوم المبارك ايات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ انور ابو هيا فليتفضل مشكوراً ماجورا ومن بعد ذلك اترك الكلام للشيخ علي السماع ليقوم باداره هذه الندوه فجزا الله وجزا الجميع خير الجزاء اعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان Uh <toddress> you الافلاقي والنجاه ودونس ونعالج فيها بعض من الامور المهمه والتي تخص مجتمعنا الإسلام، فالمجتمع اليوم فيه من المشاكل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والاخلاقيه وغيرها والتي لا حل لها إلا بالالتزام ونور الوحي الالهي فالاسلام هو الحل لكثير من مشكلاتنا المعاصره وهو غريب وهو نور الهدايه والتقوى والعشاء ان الله عشنا بالاسلام وعزنا بالقران وعشنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعكم اليوم ايها الاخوه الأكارم في هذه الندوه عنوانها الطلاق اسبابه واحكامه عقلاء هذه الكلمه التي فشل في مجتمعنا من شيء ولا شيء حجمت العقول واغلقت ما هو مقبول ابكت عيونا واجمل قلوبا انها كلمه من اربعه حروف صغيره في حجمها كبيره في وقعها جليله, جليلة في خطها تقلب الموازين وتفرق المتحابين وعلى حين غفله بينما, بينما نرى البيت سعيدا بجمعه دافئا بحنانه فتاتي تلك الهائمه لتجعل الطاح عزنا والبسمة اذنا ينسى فيه كل طرف قوى الله سبحانه وتعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ويتناسى كل طرف قول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي يبدا كل طرف من الزوجين بذكر المساوئ والسلبيات وتنسى الحسنات والايام الى يكثر الاخر العشره وكانهما لم يتمتع احدهما مع الاخر بل كانت في ايام وسنين في قمه السعاده والحب تبدا الحماقات باسباب غالبها تافهه سيذكرها المشاعر الكرام في محظور نبوتهم ولكن احب أن ابين أن نسبة الطلاق في محافظتنا قد تجاوزه بقدر خمسةٍ وعشرين في مئة أي كل الأطبعات من الذين يتزوجون ويحبهم يطلب وهذا قد صعب يؤذر بالخطر في بلد محافظ في بلد محافظ على القيم والأخلاق وهذا المعلن والمثبت في المحافظ أما الطلاق الخارجي عن طريق الزواج والعقود الملائيه فلا تدع وقت اسمها وانما التلفظ بالطلاق اي يملك ثم يبحث له عن طريق الرجوع الى زوجته فيذهب الى مجالس الفتوى ويبحث عن عالم ليتخلص من مصيبته فهي في عشواته كل اسبوع وأبين ان الخطر المحيط وان اكثر مثال الطلاق من صغار السن بما لا يتجاوز العشرين من عمره، فلا يعرف الشاب المتزوج ما هي حقوق الزوجة، وهي كذلك لا تعرف حقوق زوجها. فما هو الحل؟ مشكلة بين الزوجين ما هو الحل؟ زوجة هربت من بيت زوجها ما هو الحل؟ استبدال الرجل أو المرأة فضائيات دمرت البيوت. الهاتف النقال ماسيه اسباب وعلاجات ما ضحكها سيوضحها لنا الشيخ مازن الكلاب بعد ان نعرف احكام الطلاق من اولا من قبل الشيخ ايمن عبد الحميد ثم بعد الشيخ ايمن يتفضل ايضا الدكتور عمار سعد بن رئيس فرع القانون الخاص يتكلم عن بعض الثغرات والمشاكل القانونيه فيتفضل الشيخ ايمن عبد الحميد مشكون امام خطيب جامعه محمود الصالح ويتفضل ايضا الدكتور عمار سعدون حامد ويتفضل ايضا الشيخ ماجد الكلف ولو علم الشيخ ماجد الكلف والشيخ من عبد الحميد فهم قارع من هذا الامر البدايه تنضم مع الشيخ الحديث احكام الطلاب لشيخ ايما عبد الحميد ثم صار قابليه لشيخ ثم بعدها لشيخ ما <تصفيق> الحمد لله الذي يعلم عباده وما لا يعلمون وفاض عليهم من خزائن امنه وجعل امره كائنا بين الكافرين دون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نحمده حمدا يتقرب به المتقربون ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من الله بقلب سليم أيها دخول الأكاظت، تنزل عملي يعني نجمع فيه أحكام الطلاق بدلاً نجمع أحكام العدة التي بخلالها نتعرف على بعض أحكام الطلاق ولا سنة من الطلاق عندما يقول إنطلاق رجعي إلى طلاق باني فبدلاً هذا الذي يعرض على آرابتكم هذا الذي يعم على حضارتكم هو مخطط في العده فالعده يكون على نوعين عدة مطلقة وعده متوقع عنها زوجها عدة المطلقه ايضا يتفرع عنها فرعان فرع الاول اما لا يكون مدخول بها واما ان يكون غير مدخول بها فعده المدخول بها ايضا تنقسم إلى قسمين. القسم الاول اما ان تكون حامل وإما ان تكون غير حامل والذي هي الحامل. فعند المدخول فيها إذا كان حامل كلنا نعلم أن عدتها هو, هو الحمل. أن عدتها هو الحمل وولادها حمادي أجمعنا هي ضعى حمل. أما غير الحامل فإن كان من دواعي الشوق الناس قصصها. والمقصود بالايه التي قضى على المحيرها والصغيره التي لم تعد فعدتها كما ترى كتاب ربنا فثلاثه اشهر والنشر هنا يجب ان تكون قبليه لانها بذلك يكون حساب الامور التي تكون من خلال الحج والعزى وكذا كل الحسابات تكون بالاشهر القبليه اما اذا كانت من ذوات الحج فقد قال الحمد لله وتعالى والمطلقات لترقصنا في نفسهن لا تقرر والقرر اختلف فيه الفقهاء على قوله فعند الشافعية والنالفية هو القرر وعند الكنفية هو الحيد القرر عند الشافعية والنالفية هو الطرق وعند الكنفية هو الحيد وليس هناك يعني إلا فترة مجيزة بين القضاء العندتين بالنسبة على الهسابين إذا كانت هو الحيو أو الطبر أما عند التبقية تقول بها أي المرأة التي وقد عليها ومن ثم قبل أن يدخل بها زوجها حدث حصاء وفراق تصلق لها قبل الدخل فليس عليها عند أبل. تستطيع بعد أن يطلقها زوجها الذي لم يدخل بها ان تتزوج ولو بعد الضقائق أو ساعات أو أيام فليس عليها عدة أبلها ولها نصف المسمى أي ما سوية لها المنهر وإن لم يسمى مهر فلها المنهر أنها مبادرة قبل الوقول هذه هي المتوقع من أزوجين. هذه الأزواج هذه المتقدمة لها موضوع الطلب فهذه المقدمة تعرضنا لها هذه المقدمة تعرضنا فيها على موضوع الحد الذي يعني أن يتعرف أحكام القضاء، أحكام القضاء يقصد باعتبارات الاعتبار الطلب باعتبار لك والاعتبار الثاني باعتبار اعتبار المشروعيه او الغصب والاعتبار الثالث باعتبار الموضوع الاعتبار باعتبار الموضوع الاعتبار, الاعتبار, الاعتبار الاول انت لم ت نعم الطالب عزيز حبذا لو توضح السبب او الاله من النتيجه التي يتوقع عنها الجرياء العله السبب وجه التضارب يعني ان بعض ربما يقع يعني يقول ليش وخلينا نشرحون في هذا المقام وإنما هي عندها استقرار الله إن شاء الله مشاهدة الذين يدون يعني بعد الحديث على هذا الأمر آه... ولا إذا كل نقطه توقف عندها وقتاً قريلة يا سيدي اتصالات المغرب عنه في يعني موبعينا أنا أحاول أن أتعجل في حديثي يعني تسكن المجال للمشاهدة اقترار وإجزاء الله خير على هذه النقطة طبعا مسألة العدة مسألة الاستقرار الرحل وايضا مسألة المراه الهجمة قلبها إما عليها هذه لي بس نتعبدين وتفجع على زوج هذا اللي يدرونها للفقهاء رحمه الله تعالى الطلاق اعتبار لكم أي أن الذي يتنفق بالطلاق هذا اللوظة يمكن أن يكون لكم صريح وإما يكون من كناية أيضا ذكرت الفقهاء رحمه الله تعالى أن الذي يحدد نسه بالطلاق أي من غير تنفق ما أهمه يعني رجل وقع بينه وبين زوجته شحناء وخصار لكنه حتى قلبه انه قد طلقها ولم تكون له زوجة وسوف يفارقها لكن ما حرك لسانه بهذا الكلام ابدا ما أحكمه. حكمه حبه لا يضع شيء لما لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتحدث او تعمل فقط لا تتكلم لذا الذي يرغب عليه ان يمسك لسانه اذا ما كان واقفا فليقعد واذا ما كان راعيا فليوقف ولن يضفي هذا الضرب في الماء يذهب يتوضا يذهب يصلي ركعتين يخرج من البيت اما ان يستمر بنظربه وتحدث المشكله التي قد لا يمكن يعني بها يتضخم بطلاقات وفي عده مجالس فهناك اداه تكون له فجوه عند المشايخ فعرضوا ان لكم ان يكون صريحا وصريحا هنا هو ما لا يستعمل ما لا يستعمل الا في حل عقده النكاح هذا الطلاق الطلاق ما نسبا منها مثل بين لكن في صريح لان القرآن قد استعمل هذين اللفظين في صريح الطلاق فصرح لنا صراعا جميلة وكذلك كثير من معنى الكلمات التي في هذا الصدد وحق هو انه لا يثمر الى حديه بمجرد ان يتلفظ الشخص بالطلاق وقع الطلاق حتى من المسائل التي اذكرها عند شيخنا المرحوم العلامه الشيخ محمد ياسين رحمه الله انه جاءه رجل يساله في فتيه انه قال مني يا ولد جيب المعركه و اما لكنه كان يهزل. يعني قال جيب المعركه و اما فقيل له قد طلق زوجته فعندما سال الشيخ هل له وضع طلاق لان هذا الامر ليس فيه متاع ثلاث جدهن جد وهزمهن جد لا يتوجب ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسجدوا اليها وجعل بينكم موجه ورحمه فالنكاح ايه من ايات الله لا اتخذوا هزوا أبدا به وعلى كل شخص اذا وقعت مشكله بينه وبين زوجته ان تجدها حتى ان هذا قد وقع في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه ان رجلا جاء إليه. وقال اريد طلاق زوجتي. قال لما؟ قال, قال لا حبار. فقال له وهل تبنى البيوت الله على الحق أين التنمر؟ أين التراكم؟ يعني من كان يريد أظهر في نفسه يستشير القانوني ويستشير كبير ويستشير أهل الحل والعبد في هذا الامر وما أمره الحكمين يعني بذلك إلا لهذا الأمر. طبعا حكما من أهل وحكما من أهلها. فهكذا تحل الامور وليس للتلفظ ابتدانا بالطلاق طبعا انه يمين السفهاء فيا ايها القوم على ان الفار الطلاق تتخذ ايمانا نقسم بها إلى من دون الله هذا من السفر حتى ان العلماء رحمهم الله عبدوا الحجث بالطلاق وبالعتاب يمين السفهاء فما يمر يوم الا ونسمع من من يريد أن يدفع أخيه أن يفعل أمره وإذا تجيء يحق الطلب وهنا الادعاء هو كل لفظ يحتمل الظلاع وغيره مثل اعتد السبأ إلى الادعاء في الحق الادعاء وحكم الادعاء هذا مبعوث نوّل ما تري على هذا أن ذات الجون عندما قُتل على سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعود بالله من ان لقد استعبدي بعظيم الحق الذي وهنا مثل ما روي صلى الله عليه لما بهذا القول بالحق كلمه عرضت له ما طلاقا فهو يدل على ان هذا الطلاق حتى انها هذه الألقاب الثلاثة إذا نحن نتبع بها طرقة رجعية اما سماها من الأكباق فيضع بها طرقة باقي نتبع بها طرقة باقي نتبع بها التي فعلتها إذن أمر الاجتناعي أيضا ينور المبندر في كنايات الطلاع كأنها بكلاه للأرهاد كيف العلماء؟ وكيف استوقعوا هذا الحكم استوقعوا من حديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن عمر رضي الله عنهما طلق قراءته وهي فقال فقلقوه فليراجعها فاذا طمرت ثم حاضت ثم طمرت فان شاء امسك وان شاء طلق على ان هذا الامر يدل على ان الطلاق السني وهو القسم الاول هو ان يطلق غير مجامع فيه وعن طلب قدر زوجته في طهر غير مجامع فيه وهذا من ما يجعله فلصة أن يترى بالطلاق ليس الطلاق يأتي عن الضبط وليس عن مشكلة آلية يطلب فيه القهم يأتي المغضب ويتفجور وإذا الطلاق هو أمر منروس تضع له أيام وربما أشهر حتى يحق لنا أيها المكلف ان تطلق وتنجوه من الإثم لأن ما سماه من الطلاق وما ان طلب رجل زوجته في حجم أو ظهر في الجامع فيه أو ان طلبوا الطلاقات الثالث في مجلس محدة أو مجالس متفرقة فهذا الطلاق تجعله أي أن صاحبه يقع بالإثم وقد ذكروا على ما في أقسامه الجمهور على أنه يقع جمهور العلماء على أنه واحد إلا ما نذر من القوآن رحمه الله ولهم الأسباب في عدم اعتسابه فعل وذكر من صور الطلاق البدعي هو الطلاق الثلاث في, في, في مجلس من فيه هو المعتمد تقبل نظراتكم وهذا حكم عند الذهبي اربعه نحو الذي الطلاق من ناحيه التشريعيه او الوسط هو انقسم الى قسمين اما ان يكون رجعي واما ان يكون بائن والبائن ايضا ينقسم الى اثنين وان ان يكون بائع بينون الصغرى او بائع بينون الكبرى فالطلاق الرجعي هو الطلاق الواقع لصالح الطلاق يعني انكم طلاق تركي او مطلقه او ان يقع في الكنايات عند الجمهور سوى اغلاق تعتدي وتدرك ارض هذه تقع فيها رجعيه عباده الحاليه اما سواها من الالفاظ فتقع طلاقا بدع عند الحلفيه وحكم الطلاق الرجعي ايها الاخوه هو ان يحق للرجل ان يعيد زوجته الى نكاحه الاول في العقد القديم وكله بدون رضا بمجرد ما لم تنقل عدتها يقول ارجعتك الى نكاحه الاول وشهد الجماعه الحاضرين تعود الى نكاحه فضل عن أن عند الحلفيه ان الرجع تكون بما يفعله الزوج مع زوجته من تقبير، من فعل، أم إجراج تعد المراه بعد أن وقع فيها الطلقة الى النكاح بمجرد الفعل لأن الفعل أبنى من القول عندهم اما عند الشافعين ومن فقهم فلا بد من القول حتى تكون الرجوع نأتي إلى القسم الآخر الذي هو بائد كما تفلح أراضكم أن التجنون لها أن تكون بلون صورة وبلون صورة ان الصغرى اذا طلقت عدة رجعية دون ان يعيدها زوجها الى نكاحه هذه الزوجة بعد ان كانت مطلقة بلاق الرجعي يستحب بايننا وبمجرد ان كانت حامل وضعت الحمل او كانت حامل فحالت ثلاث حيوانات ثلاثه تحال على اقلام القولين ف أو بالنسبه للغير مدخول بها بمجرد طلاقها تكون بائنا فهذه الطلاق البائن وأيضاً عند تحكيم الحكمين عندما يحتراء الكرام يكون اختيارهما للتفريق و الطلاق بين الزوجين طلاقا بائنا وأيضاً عند الحلفيه يكون اول مولي الذي امن زوجته حلف لا يضعها فتره اربعه اشهر فاكثر بيونة صغرى فهذه اقسام الطلاق الذي يكون حكم بيونة الصغرى أما ذلك بيونة الكبرى والعياذ بالله هو أن طلق الرجل سوجته ثلاث تطيقات في مجالس مختلفة قولا الناهجة عند الجمهور أما عند العلماء يعني عبد الرحمن عن الاجتماع أما عند الجمهور ولو حتى لو كانت هذه الطلاق الثلاث في مجلس واحد يفعنا ثلاث نعم يفعنا ثلاث وكيف وقد استدل البعض بان حديث قد ورد في امر احتساب الطلاق ان القلق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي وسنتين من عهد عمر الثلاث واحده فقال عمر ان الناس استعجلوا في امري كان لهم فان الله عليه عليهم خليهم فالله عليهم اي ان جعل الثلاثه من الحديث يتبين ان الناس استعجلوا في ان كان لهم فيه ان انهم بدءوا يطالبون الثلاثه التي كانت لهم يطالبون على ثلاثه انهم واحده وليس الامر ان كانت تحسب في زمره صلى الله عليه وسلم الثلاث واحده وحال ضمن منزله ارفع الله تعالى جميعا من التلقب بالطلاق وامر الطلاق بعد ان تستحيل الحياه الزوجيه بين الزوجين يرفع الزوج امره الى الطلاق وهناك يكون الحكم بالطلاق لا ان يتلقب الرجل هكذا بالطلاق لمنع نفسه او فعل امر او برغب على زوجه فكل هذا فيما ينقصه الله تعالى فضلا عن أنه يجب عليه ان يختار الطلاق السني الذي هو الطلاق في إقطاع الطلقة في صهر غير مجامع فيه والله تعالى أعلى وأعلى وجدارك الله خيراً ورحمنا على التأخير <تصفيق> جزاك الله خير الشيخ مبين أخوان أي مسألة تبتك في ورحة إن شاء الله ثم توصل ثم هنا أبحث أن ننبه أنه لا يوجد في جبك ورحة يعني هذه التطنية ورحة اجتماع افتماع في بونا يعني أنه شايف لا يعني يجب ان ياتي الرجل ثم يجلس هذا غدا زوجته مثلا الذي له فتره في مسافات هذا غدا زوجته سوى كارثه ومن سوى الكارثه يحتاج لشؤون اي كارثه ما ذوقوا احيانا المريض اخوان دائما نقولها ومشايخ يقولوها المريض يحتاج واحد يوديه المستوى وخوفه ثم يجلس بالمستشفى والعاده وسوء العمليه ويطلع المرض منا فالمريء هو يجب أن يأتي ما أعلم أنا ولا الغندا شيء اسمه لا يوجد فدوى لا يوجد فدوى إنما يأتي الشيخ مباشرة الشيخ مباشرة أما هنا السلساء قربع المساء شاء الله نحن معهم الله الآن الكلمة عمي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سبيل المسلمين محمد بن وعلى آله وصحبه الخليلين الأخلاق الله معلمنا وإنفعنا وإنفعنا لما علمتنا وزيدنا علما. مشاهد الكرام حضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باديم ابن البد لفي المدين أن أشكر المشاهد الكرام الذين تكفلوا بإقامة هذه الندوة Tak. Yeah. الأحوال الشخصية مسبل أحكامهم من الفقر الإسلامي. المفرح بمثل قانون الأحوال الشخصية رقم 113 يسنة -1959, 1959 أن أحكامهم مستمدة من الشريعة الإسلامية. لهذا كلامي ليست بحلقة نحن الحرمة بقدم ريال الموقف القانون. أيها الأخوة لما كان الهدف من الزواج هو بناء الملكة الفاضلة السعيدة حتى حتى يكون المجتمع فيها جميعا سعيدا ومنها نجرب قادة كرام وحتى يأخذون دورهم في بناء المجتمع هذا الهدف الأسمى من الزوال هاي الغاية المرجوة من الزوال قد لا تتحقق بسبب حصول الانهض والخلاف ما مع المسلمين. فانقذ الغاية المرجوة من الزوال الحياة الجميع. السعيده المليئه بالمحبه الساعيه الى حفظ النسل وتجدده قد تنقلب الى جحيم والى مشكله لا بد من حلها فيكون الطلاق هو الحل الامثل فيكون الطلاق هو الاحسن هو الافضل للاستمرار في هذه الحياه المليئه بالشحنان في والبغضاء فيكون لا بد من الطلاق الطلاق ايها الاخوه إما يكون بيد رجها ولا، أو يكون بأمر القاضي أو أو بناء على اتفاق الزوج والزوجة فيقول أو يقول، وقد يكون أسلوبنا متعلق بأحكام عقد الزواج، وما هو يسمى أي بمعنى أن أعراض الزوجية عقد الزواج فكين حد، إما بالطلاق من الزوج، العصب من الزوج، أو التفوير، أو بناء على طلب الزوج او الزوج أو قرضه. ففيما يتعلق أي طرق الطلاق باعتباره زوجا للزوج أصلا هو حتى يستخدم الزوج من الناحية القانونية حتى يستخدم الزوج هذا الحق لا بد أن تكون لديه أسباب ومبررات معقولة فإذا استخدم الزوج هذا الحق ملقا بدون أن تكون لديه أسباب ومبررات معقولة كان منافق من الناحية القانونية واقع إلا ان المتعس في طلبه فيتحمل آثار مالية إضافية وهو يسمى بالدعوة عن الطلب التعس. مصداق الطلب تستخدم على أنها حيلة قانونية. البعض قد يكون لديه مشكلة في داء القريب أو البعض يتمنى ان يحصل على فتحه ارض يوزعها الذره المعروف لحضراتكم ان كلنا لدينا هذه أحوال مدنية يذكر فيها العائله وهذا السجل, السجل النفوس يستند الى ودائع رسميه منها عقد الزواج حتى يكون الشخص لديه مطبخه مدنيه في حاله صغيره قبل ان يرث عقد الزواج قد يكون زواجه من امراه لديها معامله في وفي نفس الوقت هو امر لديه معامله في الضريبه لكن لم يراجع فترتبت عليه مراعي كثيره هذه مشكله حاليا في الوقت الحاضر بسبب الوضع الامني وبسبب عدم وجود السلطه بشكل كامل كل ما مفروض بشكل كامل هذه مشكله كانت قديمه التهرب من الضريبه من خلال استخدام طلاق كحيمه لكن من التالي خلال مره ثانيه وجدت من خلال قيام الدوله بالجزيره الاراضيه نرجع الى مساله العلم استخدام الاخبارات تحيله فان الزوج بالاتفاق مع زوجته يحصلون على حكم قضائي الخلاقه أو والقلق أو وياخذون هذا حكم القضائي حتى يكشفون الى عده النفوس ويستحسون على هويه ان الحاله الزوجيه مبلغه على تقرار الزوجه للدب ترويج معاملة إدارة طريقية إدارة طريقات حالة هي مطلقة فتنفصل من معاملة معامل الزوجية السابقة فتمشي الأمور بالطريقة عشان ما كانت قانوياً إدارة القانونيه تستخدم تستحق اللي تقرأ لما كان الدليل موجود شديد الناس على غادي ومن شروط توزيع قطع الأراضي أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو أولادين القاصرين أو أولادين القاصرين يملف دار أو قطع الزكنية على وجه الشير، على وجه استغلاء على وجه السير فإذا كان هناك عقاب سواء كان دار أو قطع الزكنية باسم الزوجة فيعمل الزوج في على هذه هي من خلال استخدام القلق كحيرة قانونية حتى وإما يستغل هايوا يستفيد من توزيع طبع على عارف. البعض هايوا هناك عنه حتى المدون المواطفين الزوجين والزوجين زوجية مخاصصات زوجية البعض 50 هذه هي من خلال يستخدم حتى ما يدل على أنه ليس مرتبط بزوجة موافقة بزوجة موافقة، إذا كانت الزوجة روضة بين بس، إذا كانت موافقة المخصصات الزوجية في هذه الحالة لها أثناء مخلص تتعب شيئا قد تمنع الآن إلى موضوع آخر هو موضوع الأكبر يترتب على الطلاق من حيث الأحراض الجهازية ومن حيث حرارة الموضوع الطلاق موضوع واسع ومتشعر لا يمكن من الوقت المخدد ذلك أن يكون مؤلفات عظيمه في في هذا الموضوع من ناحية القانونية بغالكم من الناحيه الشرعيه لهذا سوف احاول أن بعض المسائل في حياتنا اليومية يدفع في التساؤل إذا أدلق الشخص زوجيدي هو ما تأكيد ذلك على أفضل أجنازنا تدالي يقضي المهر يقضي إلى معنف الموجه أرض أهل المدينة لموصل أريتني الموصل. بالنسبة لإطلاق المعدل ما يستلم نقدا. إنما يكلف الزوج بالجيز إذا زوجته جاء لعروسه أجرام جازية. فإذا طلق الزوج زوجته فهذه الأجرام الجازية ما حكمها؟ هل بدها الزوجة في بعض الأحيان يكون المتقدم متقدم المتقدم هو مئتي أو مليون لكن. جهل أعراف جازية لعربي بمبلغ أكثر من هذا، فما حكم هذه الأعراف الجازية في حال حدوث طفرة؟ هذا ذكرنا قبل قليل أن أهل المدينة أهل غالبية سكان هذه المدينة الكرام أنهم ما يستخدمون مبلغ جزاء أهلنا في حال الأقدار والنواح يستخدمون، لكن أهل هذه المدينة غالبا ما لا يستخدمون، فإذا ما حدث هناك فلا. فما حكم الاغراض الجيازيه هل الزوجة أم للزوج المشرف اي قانون الاحوال الشخصيه لا يحسن هذه المساله فتلد مصير ذلك هي المحكم تقدير ذلك يكون محكم الموضوع اللي هي محكم في الاحوال الشخصيه فعلى القاضي أن يبحث في عاديه هذه الاغراض الجيازيه هل هي من للزوجه ام من للزوج حتى يصل في هذه المساله فإذا ثبت للقاطئ أن هذه الأوراق الجازية هي من الزوجة نتيجة مقادر ماريا المعدل فيحكم لها في السابق، كان هذا الموقف من حادث هذه القاضي القاضية عن أسباب قسم الزوجة الآن الكريمية كان ماريا، يحكم لها إن كان أخذ لها كهدية لماسك الزواج، يحكم لها سادقا ما كان هذا الموقف أمو الواضح، فكانت المحاطر تحكم جميع أعراب المهيئة إنه أعراب موجودة تلك يولد قبل عشرين سنة تاتين سنة سكن في بيات المربية قالوا بأخذينا مسهلة على سوال بيت ثلاثة تحت الزوجة وتأخذ الجمل حمل، تأخذ كل ما موجوده لك فإن على حيات على الأعراب أجناء كذلك كما يتعلق مقابلة أعدام الزوج في المجتمع المقصف للقانون من تفيد الفلاق على الحضانة إذا ما حصل فرقة بين الزوجة, الزوجة فحضانة الأطفالي ممكن تكون الأطفال للأم أم للأم المشرح للقانون الأكوال الشخصية على هذه المسألة فجعل حضانة الأطفال للأم الأم أولى بالحضانة واتورها في الحق القانوني من النظام العام على اعتبار أن الأم وحق الطفل، فإذا تنازلت الأم عن هذا الحق أي توقت مع زوجها وعاقبته على أن تناسل، فهذا التنازل هذا الاتفاق لا يقبل به أمام المحامي. الأمر الأمر الحضانة من إلى بعد يوم الولادة من الولادة إلى عشرين. الأم هي الأولى الحضانة. الأم هي الأولى بالحضانة من العشرين طوال إلى خمستاشر سنة إذا صار هناك إنسان. أمن أن أن أن أن الأطفال تاس من هي التي تقصد من سن العشرة إلى الخمستاعش فاذا قاد أزاري أكادونيا استمرار الحضانة أمن عدل أما ما بعد ذلك في سن 16 عشر سنة سيكون المسألة هو يختار يكون مع اله؟ مع, اله؟ مع اله؟ أو مع وهو موضوع قرار يعني كبير جداً حاولت في هذه المواطنة المنوحية أن بعض الجوانب القانونية وفي الختام نفس الناس سبحانه وتعالى الوفق الجميع وقصة الأشياء الذين هذه الهدوة واخذ دعوانا الحمد لله وتعالى بسم الله على الآن الكلمه للشيخ مازن تلاعث أسباب الطلاق راح تشوفون عجب الرجال في بعض من أسباب الطلاق في المسائل الكثيرة اللي فكر راح نقول يقول أكثر المسائل التي تأتي أحيانًا أكثر المسائل الطلاق هي ذلك راح نتكلم مع الشيخ ان شاء الله مازن تلاعث في هذه القضيه ونسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد والصلاه والسلام على راقع رواه المسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والدائم ابدا الى يوم الدين ايها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بدايه شكر الله للقائمين على تنظيم هذه الندوه الرابعة والتي تعالج مشكله اجتماعيه انتشر ضررها واستشر خطرها حتى صارت تستمعي من العقلاء و الحكماء و الاصلاح في هذا البلد ان تتضافر الجهود وتلتقي الآراء الاراء لانقاذ المجتمع من هو هذا الجهل الخطير الذي يبرز لنا من خلال معرفتنا بالاتي <تضحك> د عمار جزاه الله خيرا جزاء عرض لنا حاله وقف عليها بنفسه واعرف لكم ما وقفت عليه بنفسه إحصالية أولية لعام 2009 في موسط عند البحث الاجتماعي سجلت 1600 حالة قدر هذه النسبة ارتفعت عام 2010 الحالات المسجلة خارجيا تتارى حالة وعند البحث الاجتماعي 1900 حالة منها 1200 حالة قبلة والباقي تفريق هذه النسبة ارتفعت الأذكر عام 2011 المسجل خارجياً تدى 1,250 حالة 1,500 حالة خلع يعني تجمع 1,242 حالة عام 2011 قربات تفير النسبة التي ذكرها تدور عمار خلال هذه العشر أيام الأولى من سنة 2012 سجدت 335 دعوة 335 دعوة أي المعدل. سبعة وعشرين دعوة طلاق يوميا. هذه النسبة إذا ضربناها في مجمل الأيام السلم بعد أن تجاوز عشرون أيام عقد يبقى عندنا عشرين يوم من السلام. معنى هذا أن راح سنة ألفين وثلاع شهر لا بد أن غادر عام ألفين وثلاع واحد المسجلين ستة آلاف حال الطلاق. ستة آلاف حال الطلاق يعرفوا ما معنى. سينهار نميانها وستة آلاق رسرة سيتحظم كيانها وستة آلاق مضلّقة ستسجل بدواء بعاية المرأة يعني فوق الحمل؟ أعلاما أيها الأحباب وقفت إلى سبب تشريع الخلاق أن يقلوا ماذا شبع الخلاق وقفوا بآله الخطورة هذا بالتابع المثل للأمر الذي سأتحدث عنه الاسلام اباح الشريعه الإسلام اباح للمسلم ان يطلق ولكن دون ذكر السبب هنا ارجو ان تنتبهوا إليه احبابي لكنه عندما اباحت المسلمه طلب الطلاق الزامها بذكر السبب لماذا تذكر طبعا سبب قلبها للطلاق ولا يذكره الرجل وجاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسال الرجل فيما طلق المراة لا يسأل، أهل العلم يجبون عن هذا التساؤل بقولهم لأن بيان الرجل للأسباب التي تعطل لطلاب زوجته يلوث سمعة المرأة ويحرمها من الزواج. لأن الإسلام دين يدعو إلى السلم وإلى المحافظة على بناء الأسرة حتى لو وضع خصام وطلاق وفراق بين الرجل والمرأة لكن لباس السجن لا ينزع عن هذين الزوجين الذين ترقى ايها الاحبه اسباب الطلاق كثيره اجمالا اجملها لكم بثلاثة امور عدم تحقق اهداف الزواج من الالفه والموده والانشاء والثاني ان يطرا على الزواج ما يمنع استمراره من سوء خلق أحد الطرفين أو وقوع أحدهما بالزنا أو شروع أحدهما بخطر الاخر والثالث أن يقرأ على الزواج ما ينقبه من أصله كمدة أحد الزوجين أو ثقوة الضضاع بينهما كان هذا هو الموجز واليكم الآن الأسباب بالتفصيل أسباب الطلاق من جهة الزوجين أول هذه الأسباب تبرز من خلال رؤم أحدهما وهذا أمر الله سبحانه وتعالى ولكن ليس كل رأة عقيم وليس كل رجل عقيم يكون هذا النقو سببا في تدبير وتحقيق كيان هذه الأسرة فقد يفتح الله تعالى ويورم الله تعالى كلا أو كل ما كان به النقو من الطرفين بسبب صبر الطرف الاخر على هذا الطرف ونحن نذكر أن أنبياء من أنبياء الله سبحانه وتعالى أصلاهم الله تعالى لهم بهم ابتلاهم الله تعالى بهذا الداء ولكن ما نبك الله عز وجل أن استجاب لدعانهم وطرعوا إن شئتم منطع سورة مريم فيه بيان صريح لما ابتلى الله تعالى به زكريا عليه السلام وكيف أن الله تعالى رسمه في يحيى لم يجعل له من قبله سبيا هذا سبب أول وسبب ثاني سوء خلق احد الزوجين لانه مساله الاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها كثيرا وقال عليه الصلاه والسلام ذهب حسن الخلق بفضل الدنيا والاخره اكثر ما يدخل الناس في الجنه ماذا يا الله قال تقوى الله وحسن الخلق ثم لما بدا نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الخيريه والفضل في أبناء هذه الهوة قال خيركم خيركم لمن؟ لأهله لزوجته لأبنائه إذا الخيرية تبدأ من هنا إن أردت الفضل وأردت المفحة وأردت المقالة فليكن فلتكن أول دائرة فيه احسانك تشتب الزوجة والأبناء تغير أخلاق الرجل أو تغير أخلاق المرأة سبب بارز في وقوع كثير الكثير الكثير من حالات الطلاق بالله عليكم سنة 2010 سنة ألف ومئتين حاله غدف يعني مرأة تجي تريد أن تتغلص من هذا الزوج دلال على أنهم ألف ومئتين زوج أخلاق بحجه بحاجة لا وهذه وعدد المتضاعات عام 2012 1500 حالة خلع تطلب فيها الزوجة ان يطلبها هذا الرجل وياتي السبب الابرز لسوء هذه المرأة ان اخلاقه ليس بالمستوى الذي يجعلها تستطيع ان تتعايش معه المعامله القذره التي يعامل بها كثير من الأزواج زوجاتهم كذلك وتاسف والمعني لا يسمعها الكلمة طيبة لا يسمعها الكلمة التي يشفع منها ويقول منها رائحة الرحلة والمودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بيت الزوجين كذلك اللسان السليم وعدم اقتفال السلاة وتتبع العكرار وعدم اقتقالة القضيئات التي تصدر من الزوجة كلها أسباب تدفع بمرأة إلى أن سوء القلوب هذا هو سبب اخر من اسباب وقوع الكثير من حالات الطلاق سبب ثالث رغبه الزوج بالزواج الثاني إذا اراد الرجل أن يتزوج امراه ثانيه تجد حسبه من النساء ثم تطلب الطلاق وكانه سيرتد عن الدين او انه سياتي ما لم تعفعه الاوائل وهذه المساله التقصير في ولا محالة بجانب المرأة لماذا تنفغينا أن تكون لدي شريكة في زوج نحن مقبلون على نسبة مخيفة من نسبة الرجال قياسة إلى الإناء نحن مقبلون على الآخرة على يوم القيامة ومن علامات الساعة أن يأتي يوم كل أربعين امرأة لهم قيم واحد كل أربعين امرأة رجل واحد يرعى مصالحه ويتداعى لاقامه ما يصبح حالهن اذن ايها الاحباب لابد من اعاده النظر في قضيه الزواج الثاني نسبه كثيره من الاوامر والمطالبات والعوانس بحاجه الى اسواق من كان يملك قدره ماليه ويعرف في نفسه أنه يستطيع ان يعد الى بين الزوجتين فليقدم اما من كان صاحب منسوب مادي ضعيف او انه يعرف من قرابه نفسه أنه لن يتمكن من العدل بين الزوجتين فلا يقدم فمن جاء من كان له زوجتان ومال الى احدهما جاء يوم القيامة وجبهما ان نسال الله عافيه سبب اخر ان تطلب المراه الطلاق وهذا الطلب للطلاق ايها الاحباب لا بد ان له اسباب يعني هناك اسباب متركبه على اسباب بدايه ان المراه لا يحب لها ان تطلب طلاقا من زوجها ولكن قد يوجد من يحبب لها هذا الامر يعيدها بأن يتزوجها يعيدها بأن يرفع من معيشتها ويجعلها تعيش في مستوى العاشر أفضل من الذي تحياه الآن مع هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يوفر لها ما يسد رمقها وما يعيد مع هذا أن تحيا حياة حربة الكريمة هذا الأرض بسبب القبآة التخبيل وقد جاء عند الداربين وأحمد بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ليس منا من خبب امراه على زوجها أي خبب أي أبسن امراه على زوجها وهذا الأمر قد يستعين به ذاك الذي يريد تخبيب المرأة يستعين بمرأة أخرى لأن المرأة تملك وسائل أكماع المراه أكثر مما ما الرجل وأنتم تعلموا أشياء فيه يمحونا نحن بهذا أحسن يعيش فيه كده واجتها بس شوية انتقام نوسي عالي لا اسمعين كده ولا كده راح من عنده ويقلون كده هو حيلاك لو بس نقاضي بعده كم شهر صدعان في عيشين أحسن منها ريش فيها وهكذا يبدأ الشيطان الشيطان الإنس وشيطان الجن بالتسوين بالوسوس وبتيسير هذا الامر على هذه المراه فتغالب زوجها بالطلاق هذا سبب اخر سبب خامس يتبدل بضعف شخصيه الزوج هذه ثالثه ان تجد بعض الأزواج لا يجد شخصيه يستطيع ان يفرضها على اهله وبيته وعلى زوجته والمراه تشاهد من حولها تشاهد اخوانها تشاهد اباها تشاهد اعمامها والمحيط الذي حوله تشاهد رجالا يكلفون شخصيه عظيمه قويه وكلمه لا تدري وموقفا لا يتسعسع واذا جاءت لتنظر الى زوجها رات فيه الضعف والخبر وكل ما من شانه ان وأن ويحسنها وتسمع من الناس استهزاء وسخريه بهذا الرجل وكيف لها ان ترضى بزوجك هو محق قرنة من المحيطين حوله يدرس ضعف شخصيه الزوج من خلال سوء ادارته للبيت ومن خلال قله غيرته على زوجته وهذا يسمى بالديون. وكذلك من خلال شكوكه الغير مبرره هذه كلها اسباب تدل على ضعف للرجل الرجل تدفعه ها يدفع هذا الطاعف القردة إلى أن تفكر بالطلاق وإلى أن يسيء طلبه وتنشأ المشاكل التي لا يمكن لها أن حل إلا باتفاق أحدهم عن الآخر. السبب الثالث علاج الآم بينهما وعدة تبادل مشاعر المودة. أي واحد وكثير من الأزواج يتبادل التهاني مع أصحابه والمقربين منه. عبر احيالات والمناسبات ويوم الجمعة وما شابه ذلك بالله عليكم لو تشيد الانس بديع كم واحد مننا العادتها بيوم الجمعه زوجته اقلكم المفردات ولا تشيد كم واحد مننا يهدي زوجته بالمناسبات الشرعيه اقم بالمناسبات الوطنيه والتوفيقه المناسبات كم واحد مننا يهدي زوجته قد حدث لها قبل اهلها يعني يجي على الهاتف يقول الوطن يوم أخو يجأت ولقد قلت ألف مبارات وشعين ألف خير كم واحد مننا يفعل كم واحد مننا بالشهر يفوض على اهله وعلى زوجته هدية؟ أي كانت قليل منك ينفيلي ولكن قليل كلا يقال له قليل والمرأة ترى يا أخوة المرأة قانعه والله إذا جدد لها إشارة إذا جدد لها العجاب الأميرة تشوفوا هي وكأنك قد أدخلت عليها ما يفعلوا الأوالي يفعل بذن هذه الطرق التي تقرب القلب وتشيع المودة وتدين الألفاء وتبعد الغضب والشيطان ووصل عن البيت سمه السابع طعف الدين تجد أن المرأة ممتزمة وتحاول أن تحاول على نفسها والرجل ممتدل يريد أن يباهي المجتمع بسوجته هي تريد أن تنفس النقاب وريد أن تتبرج هي البيت ما تطع من البيت وإذن يحقق صفقه يطع الغابة هي البيت ما ترجعها أحاك وإذن إلا من يجور درائية ونروح عندما تطع عليها هي البيت على نفس من هذا الاختراف النبو وهو يريد أن يظهر بها أمام المجتمع هذا ضعف الدين الموجود يؤدي بالنهاية إلى وقوع على الضلع سبب آخر وكبير يقع فيه كثير من الشباب خاصة الذين ذكرهم الشيخ في مقدمته أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع من الذين يتزوجون دون العشرين سنة الجهد بحضور الطلاق الجهد بحضور الطلاق. لا يدفع او لا يعرف مدى خطوره هذا الأمر يتصور ان الطلاق سيف قد أعطاه الله تعالى له متى شاء رفع ذلك السيف وقسم به ظهر المرأة لا يا الطلاق حل اعطته الشريعه وجعلته الشريعه لبنيان الزواج إن, إن استحالت الحياة الزوجيه فالحل يكون بالطلاق ليس الطلاق علاجا لحياة مستديمه بل هو قاصمه الله هذه الحياة وتذكر المصيبه ان كان بين الزوجين ابناء وبنات وقد بلغوا مبلغا من العمر لا, لا تستطيع الأم معه ان تعود هذا الرجل ان طلبها برجل اخر هذه جمله اسباب بين الزوجين انتبهوا الى اسباب اخرى اسباب اجتماعيه من المحيط ابرز هذه الاسباب تعد الاوراق المشكله يا الله سبحانه وتعالى يقول و هل ان اتفاقوا من شرزهن فعليهن في الماضحة لماذا لم يقل و مضاجعهم ما الفرق بين الجنة لماذا قال و في الماضحة و يقل يقول واهجروا مضاجعهم اهجوروا مضاجعهم اي اهجوروا مضاجعهن أي المنام المكاني للنابي سمجهت رحمه إلا ورحمه لكنه قال و في المواجه قال أن التفسير أن يوليها الله يعني في أضرهم ينام وإذا كان في المكان متسع يتحول لكي ينام في فراش آخر كل هذا من أجل أن لا تظهر المشكلة ولا يعرف المخير بوجود إشتامية بين هذين الزوجين. أنا جربتها بنفسي من, من أول يوم تولى المشكلة اللي تصير ما تفع بارد وها عشرين سنة بفضل الله عز وجل محد لا حتى اهلي ما اعرفه انا عندي مشاكل و انا عندي تجاري السبب ليش لان كل ما صورت دائره المشكله قد يمتن عليها اما مثل تسع الدائره راح يدخلون ابوها واخوته واخواتها ولا عمها وانت من جهدك راح يدخلون اهلك وهذا ما يعرف من حقيقة الأمور ولا مجهوية الأحداث ولا ما تينبهما فتعبد أطراف المشكلة إفواني سبب رئيسي في كثير من حالة الطلاب هي مشكلة بسيطة يجونا ليش المنت ليشعبوا للتالو عبدالله وأبوكم خلفكم تالو للطلابون والصورة شارك والدعاوة ومراقص رزال الله وتيجي اتنقي سبب المشكلة الشيارة والله كنتعبوا في رحلة الأدول والأدول كان بيأغض وغضا وجوها الأهداف كذلك ومعظم نالي من مستصغر الشر لو كانت هذه المشكله بين الزوجين بالله عليكم لم تتسحب دائرتها ولا توسع نقاطها ولا اشترك الأبراف ليس لها داعي أن تشتري وأدت النتيجة إلى حدوث حاله الضلع وجود مؤثرات على الزوجين للأصدقاء عندما يكون الصديق عندما يكون للصديق دور سلبي في علاقته بصديقه تقع مثل هذه الآفات يجدهم متضايقا يجدهم ضجرة أشبه بالله هذه المعتماعة دلعي. من يحبه يقول الله يعاني طلقه أفلال طلقه أفلال طلقه أفلال طلقه أفلال علينا سعى عايش مريم يبدأ يزيده هذا الممر يبدأ يحبه بعد أننا عجبت بالله وبدأ تولي حبابه وخادوره وكذب وبدأ هذا الصديق يمارس دور الشيطان في تأديم هذا الإنسان الذي يحاني بالمشكلة بدلا أن يقول دوره دور المصبح الخير الذي يمره بالصبر على هذه المرأة وبتحمل ما يأتيني من ضر منها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أي لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كرهت منها سوء إدارتها للبلد، فتذكر خدمتها خدمتها. لكوين إذا كرهت منها إن شايد إن تعمل بعض كما تعمل إن شايد أشكول تذكر أنه هي تعمل أكتب طليل وهكذا. ان كلمت من شيء تذكر باساءه شيء اخر عدم وجود المستحيل العقلاء من أسباب تفاقم المشكله الاجتماعيه ان الله سبحانه وتعالى اعطانا كلمه الشرعيه قالوا وان كفتم شفاق بينهما فابعثهم حفبا من اهله بس لا وحفبا من أهلنا هذا الحكم لا بد ان يتمتع بالسنه العقلانيه وحسن المحاربه و والعدالة لكي يكون طرفا نزيها يستطيع ان يصل بهذه المشكله المشكله الى حافه السلام وإلى الى رابع الامان فيؤلف ويقرب وجهات النظر بين الزوجين ثم ما يلبث هذا الرجل ان يبدا بمعونه الحجم الاخر هذه الاشكاليه جاء, جاء رجلان الى سيدنا عمر رضي الله عنه و وقد و قد بين رجل ولكن الله لم يتوصلا الى حل. فأعلاهما من تراب وقال لهما والله لو كنتما تريدان الاصلاح لو الله لان الله تعالى يقول فضعوا حكما من اهل وحكما من اهلها اي من اهل يوفق بينهما لان هنا مشاجه يقول هذه يسموها شر جواب الشرط شر اذا يريد الاصلاح الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل ذلك يوفقك على ذلك لان الله تعالى كما في الايه الأخرى كما ان الله لا يصلح عمل المفسدين فانه بالمعنى الاخر يصلح عمل المصلحين ويعين المصلحين على الاخرين السبب الرابع والأخير من الاسباب ال ال ال ال الاجتماعيه ان كثيرا من الزوجات ولا اهون ليس لعائله الزوج المشكله لما تعيش مره في بيت ولا اهمالها ولا اهل البيت الاهل وأش يصير راسل التليفون او الرساله او عفن الايمان اش يحدد اول الاول احداثيات مشكله اذا المراه ما ولا اهل الزوج ولا اهل ابوها وامها وهذا من يجي يجي من التربيه لا بد ان تربى البنت انه قبل الزواج ولا اهل الاب والام بعد الزواج ولا اهل الابل ولا اهل الزوج كل الطاعة والاحترام والتقدير والمحافظة على السر والمال والشخصية لابد أن تعطيها للزوج لا تظهر شيء من حاله ومن أسراره ومن أخباره ومن أموره وتطلع الآخرين على ذلك لابد أن يكون الولاء للزوج ولأهله حتى تستمر الأمور بعض العوائل يلجؤون إلى يقولون ويحكوها أشهر الغطان الدارة، يعني ما, ما عيسرهم في جميع، ما عيسرهم، ما كذا ما يقضون عليه ماذا؟ وهي والله الحمد حدل... لله، بس إحنا اسمع لي، في سبيل حقوها البندة حتى إذا نفقت بشيء، تتقوم القيامه أشهر بلدنا، احنا يعمل بيها كده، احنا في عرض يراكي والبندة هي عدد السعيد بهذا الكلام البيوت الإعلام المغرب يأتي ذلك من خلال بعض المسلسلات وبارو الروحات التي تظهر في الندوات والبرامج الحواريه الغال استجع على أنه إنسان طالب مستبد قد أطلق راشه ولا بد للمراه أن تظهر وأن تجاهر بحقوقها وتطالب بمكانتها وأن تكون كائنا حين يعيش ويتمتع بالاستقلاليه الاستقلالية والولادة المفاجئة. واتفضل فاضل. تبدأ. مرأة تجب أنا والله أنا إيش ليش رفع ليش هذا سيح حلايا ليش أتريد حكم العصم ليش العصمة يلو ليش اللفاق بي ليش كذا تبدأ عملية المرأة تتبلور على إيش على المطالبة بأمور سوية بباطل صبغة شيء من الكلمات الحب وظهر مهرجا وعجبها وفي حقيبة أمي هي تسير في درب وضع قطع الشيطان وبدأ أذناه ينفِّرُها أمام العيان. هذا اول الاسماء شكل, شكل اخر ان يظهر موضوع القلاه في الاعلان على انه امر طبيعي بالتالي لا انطلق فلاش المشكله هو راح الزواج راح يستواجد مساله بس بساطه اما قضيه الابناء الذين بين هذين الزوجين قضيه العلاقه التي ستقطع بين العائلتين انا اتحب الان أن يأتي من بينكم رجل يقول أنه قد شاهد حاله طلاء بين عائلتين واستمرت العلاقه بين العائلتين كما كانت في السابق أطيعت بني هاشم يوم اللي كفارتها من شعب بن طالب اطيعه بني, بني هاشم تقع بين العوائل يا الآن الان الاحصاريه الثلاثه وخمسين حاله طلاق الفين ودعش معناها 6050 الاف وخمسين عائله الان ونغي للنظر ينسر علينا ونغي للأرض يريدنا وإي الله أي الله ترسل ثلاث وخمسين عائلة تعيش حال القضيعة وحال التداور وحال التباور والنبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ألف وأربع وثلاث, وثلاث وثلاثين سنة يقول لا تباغوا لا تداوروا لا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا في جهة مجتمعنا اليوم ستالات فمسمائة عائلة تعيش حالة في الخصام والنزاع وأي رحمة تأتي بهذا الحال أيها مما ينبغي أن ينتمه له الفضائيات المفسده الفضائيات هؤلاء فضائيات تدعو الى الخير والصلاح والخير وهناك فضائيات تنشر الكثير من المشاهد والمناظر التي من شأنها ان تفد في كيام المصر على العلاقة بين الزوجين الزوج عندما ينظر إلى المسلسلات خاصه البلاء الذي جاء من مدى وما يظهر فيها بالنساء بكامل السينة وبكامل الضارة وينظر إلى محمد وعلي ومحمد من الصبح لدمر هي تطلق ورحمة المصطر وما شاء ذلك هذا الله عليهم ومعجوب واحد عليها يعجب بعضاً يعني تحت عين هذه طرمي هذه السورة ويبقى يقارن يعني وين هذه وين هذه تنهيش بص المدناء يا هذه أكبر مؤسسات ألفة تشتغل عن, عن تصورك هيها وعن تحليها وعن تزيل لك هيها من أجل أنك في بلدي المطر هذه وأن هذه من محمد يسوى الملايين يعني يحيطعهم على الشاشة ونظروا للمتال شوفوا بنات الموصف قولنا بالمسلمات كموما صحة لحياة بعض الفضائيات تعمل لقاء مباشر هو علم في السوق والمراسل لا يسعرون جماعة الموصفية وصورة الموصل بعض الفضائيات تعمل لقاء مباشر فتشوف المرأة المسلمة صحة لحياة أنه يجيب مراسل يحيي معايا تتخرب وما تحتاجي من على هذا الجو ومرأة الخسر يعني حتى كثير من المراسلين أصدقائي قلين عاني من أخطر النساء ما تقبل تخلي تستحكمها من أمام الكاميرا وهذا الشيء طيب من اخلاق المرأة الصميمية الأساسية الحياة وجاءته إعلام ما على على الصحياء قالت إن أبي يدعوك هذه مناة الأنبياء هذه اخلاق بنات الأنبياء السيده باطنة كانت مثلا رائعا في الحياة لكن تعال المراه مرأة ويطلعها على المسلسلات وهكذا ما بس تغفل المجد وتحكي مع المراسل بل هي عاليه تغفل هذا اذا لا أن ان ننظر الى ما عندنا من أنها كنز خالص وما يعرف على الشاشات ما هي الا من هذه البضائع الصيديه لماسس الحسين من الاسباب الخارجيه الموبايل. هذا الشيطان الذي دخل في غفله من بني الانسان على البيوت فحطموا دمروا ودفراً ودفراً ودفر ودفر. الموبايلة فضرون خارف عند هدم البيوت وإيصال كثير من إن العائلات لطاعة الآن كثير من الأبناء بحاجة إلى مراجعة مراجعة مسألة حملهم للموبايل قد تقول الممي دار في مدر سبعين وأن أحاجر على أن لك نعم ولكن كن رقيبا على هذا المحمول الذي في جيب ولدك ما المشكله أنك تراجع دائما الموبايل وعلى حين مرة راجع رسائل المرسله المستقلة راجع ملفات الفيديو راجع ملفات الصوت وانظر إلى ماذا يتداول ابنك وانظر إلى الجهاز نوع من هذه ويادي الذاكرة قد لا يكون المدوعة علىها في الجهاز يكون جسد يفكر لها بالـ بالـ بالكفر فأيبة مالية يفتح الكفر يدخل بالجاسد فمش ينجح هذه هنا اللي ينجح لها بعض الأبناء جهاز المراقبه واليات سلاح الحديث كل هذه التقنيات بصراحه الحديث الشعيب علينا طورت كل هذه التقنيات الحديثه ما هي الا اسلحه متحدده تستخدمه للخير كان معين للناس وإذا ردته للشر رجلا امامك في هذا جهاز المراقبه كان سببا كبيرا من أسباب وقوع حالات الطاقة لأن الرجل سيأتي ويقرأ رسالة فيها بطفة وراءة مميئة هذا الثمان هذا كبير أهم عددتها لا يدفع المشكلة ويذهبان لكي يفتري معاً بسبب ماذا رسالة مرسلة قد لا يكون المرسل في أصله الشيء ولكنه الله قد ترسال رسالة فيها من عبارة هؤلاء وقراء لمرأة المتزوجة ينبغي أن لهذا الامر من أسباب خارجيه المفتاء السريع الافتاء السريع من أعجب الحالات اللي وصلنا أعجب الأرشاد علي من الأرشاد يجينا رجل للشاد اللي تريدوا أخصوني في, في نين والله أنا حرفت يمين جيراننا بقال عنده من عبه وقال بسعب جيل ويصلي بالجيمة شوف يعني المراتب المفتين ومواصفات المفتي الآن انه يلبس بسعب ويصلي بالجيمة أصبح مؤهل ان أن يفتي بماله يفتن بالطلاق <تبضل دارك>. ها سالنا جيراننا جيران البقاع نحكي معهم خبروا بنعمه يصلي لي ويسحبتين فقالوا لا ما ما ما ما بعرف والله هالمصيبه ان يتصدر من ابداع وناس دائما يقول الان انتم الان الطلاق. أنا ما شقينا شراحكم بالطلاق انا واثق اكثر من خطر ما كان يسوى انه كتاب الطلاق بده هاي التفاصيل وانه ما تقول بها إذا كانت بائن بيننا الصغرى وبيننا كبرى أنواته من الكثيرين من الذين حضروا هذا الشرح الذي تفضل لي الشرحيما ما كانوا يعتقدون لنا أن الطلاق بهذه الفطورة وبهذا التوسع بهذا الترصيل من الأسباب التي يكثر من إزائها الطلاق الإفتاء السريع من أشخاص لا يجيدون قراغة مشاكل الطلاق والوصول بهذه القرون الماجعة أيها الأحباب يجدنا أسباب مادية المادة فيها سبب رئيسي وعامل كبير من عوامل وقوع الطلاق الاول بقالة الزوج وقعوده عن العمل والثاني عدم استطاعة الزوج تحمل تكاليف الحياة الزوجيه الزوج وقعوده عن العمل هذا الأمر مشهور مشاهد ومعروف المطور امامكم فإن تسرجع عندما لا يكون عاملاً وأسرته تطالبه بالكثير من النفقات وبالكثير من الهموم فإن هذا لا يبثث الحال إلا أن يتأثم وتبدأ مطالب العائلة تكثر ثم تنشأ عن ذلك المشاكل النهاية نهاية بالطلع. أو أن يكون الرجل عاملاً ولكنه لا يستطيع أن يقدم لعائلته أكثر مما يأتيه يعني حدث قول الصادر أكثر من الوارد فلا يستطيع أن يغطي النفقات من ما يدخل على البيت من أموال لا يوازي حجم الصرفيات وهذه إشكالية حقيقية يتأسس الموقف عندما لا تراعي المرأة ولا تحاول أن تجد البدائل أو أن تقدم ما تريده الزوج يتأسس الموقف ويصل الحال إلى طلاق. ثانياً من أسباب مادية إنفاق الزوج لأمواله في جهات لا فائدة فيها لا تستطيعون من جور في سفريات ومشتريات وأنواع المدّع التي عائلته أخرج منها أخرجوا. لهذه الأموال من الموارد التي يوفقوا فيها خاصة إذا كان السورة صلى الله عليه وسلم عافية من من يتعام هذه المشكلة نحن الآن نتكلم في مسجد لكن المشكلة هذه ليست فقط في المسجد يا أهلا المشكلة الآن هذه في بيوتات المسلمين كثير من البيوت الآن هناك اشخاص على الخمر والخمر والخضر الله تعالى العامية والسلامة منها أمر الخضراء تستمع الرجل بان ينفق اقواله في امر لا ينفعه بل يضره ضررا كبيرا ويقال للزوج عندما تبصر به النفقه ان توفر له هذا المشروط الذي يتعاطاه المسكن الذي يتناوله أمر الرابع تصدق بعض العوائل على موارد الزوج ومقاسمته له فيما ينفر عليه هناك بعض الابناء يسكنون مع ابائهم في البيوت يأتي الوالد ليلزمه بان يدفع كذا مبلغ شهريا لازم نستدل بالبيت يا مانا ما عندي هذا المبلغ اطلع منه الرسل لا. لازم نستدل هذا المبلغ بالبيت اما تدفع نص الايجار او نص النفقات او ما ذلك تسوق هذه العوائق على موارد الزوج يخلق ازمه حقيقيه ويجعل الولد يعيش معاناة كيف يوفق بين مطالب الوالد والوالده وبين مطالب الزوج والابناء فيتفاقم الامر ويعنى الصراع الاسباب الماديه اعتماد الزوج على الزوجه للانفاق يعني على مسألة التحرم الطالب واقع شرعا، لا يمتوقع على هذه ولا يوجد مساله سورية في شرح حبث. سلم. هذه على الطلاب اذا هو واقع فثلاث جد والجد والزل والجد والجد. الطلاب والعتاب والنكاح. النكاح اللي طلبت على زوجهم بنتي. عما يجب على الشاقة لا. ماكو التي مرت معنا هناك سبب خفي المعاصي رايت الذنوب تبيد القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفس تعصيانها تفنى الدلاله ممن ذاق لذتها من الحرام ويبقى الاذن والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذه من بعد النار فترى احد السلف قال كنت اذا عصيت الله تعالى عرفت ذلك في القلب لمراهتي لعذابتي المعاصي اهل الامم وله بنتيجه الله سبحانه وتعالى في واسمعوا واطيعوا الله عليه الناس ale jaka to nie jest, to nie jest, to هذا الأمر وأن يأخذ هذا البيت الذي <سؤال> ذكره الإمام محمد رحمه الله وإذا الحبيب أتى بذب واحد جاءت محاسنه بألف شكل هبنا أن سوجدت الأفضل هذا الخبر تذكر حاسنها وتذكر أفضلها عليه وعند ذلك يسر ما في نسيم حانبين عليها شكر الله برسم الاستماع وشكر مصورا للجنة قال والسلام عليكم ورحمه الله على وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نتشكر على يعني على بس مازن مشاكل البيت ما غير ما فهي ما لا أقصي الله عني يا الله كم يشوي ذلك؟ عشر الله ولا التلفزيون التلفزيون لا شيء هي هذا كلمة الله. ثم بعدها يجيب دقائق إن شاء الله على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 أفضل إجتنابها عند في الزواج. قال لا تكفيه من النساء ستة لا أنانة ولا ملانة ولا حنانة ولا تكفيه حداقة ولا فرّاقة ولا شدّاقة. أصدقون مش معلومة. أما الأنانة فهي التي تبتل العين والتشطيب وتحسب رأسها شقاقة بالأفضل كل ساعة. النقاء المظارة أو النقاء المتمايضة لا خير فيها. أما المنانة التي تمن على زوجها فتقول تقول بعضها يجد كذا وجد كذا وكذا إذا كانت هي والحنانة التي تحب إلى زوج آخر إذا زوج آخر أو لديها من زوج آخر وهذا أيضا من ما يجوب الشعور. والعداقة التي ترني إلى كل شيء بحقتها بعدول انترى حالها فتشتهيه وتكرف الزوجة شغاره, شغاره والبرباقة تتحمل معيين معي. معي. أعدوهما أن تكون طول النار بتصغير وجهها وتسجيني ليكون الوجهها قريب محصل بسرع والثاني أن تربض على الطعام فلا تأكل إلا وحدها. يستفدل نصيبها من كل شيء. وهذه الدمهة اليمانية. يلقلون برطة المرأة. وبرطة صليه الطعامة. إذا أرد عيود. سيدة المنطيرة. الشدقة الكثير الكلام. المرأة طوى لا يسأل زوجها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 والطلاب ومفتمام الشيء عيسلاني وعندقق القوانين على الوريان قمة القوانين وعادها هو الدستور هو الذي يقسم السياسه القانونيه وظهورة عائلة القوانين من الدستور في البلد يليها القوانين الكهاتية ومجتمع بالكشيء ثم التعليمات التي تكون للكعليمات المستمر في النظر القوانين <تصفيق> التي بلدت اكتامي مسألة تقتماتها في الشجاع الإسلامي من فضلك فيما يخص قانون الأحوال الشخصية استماتة أحكامي أمفضل الشجاع الإسلامي مصدر رئيسي، نعم قانون الأحوال الشخصية الذي معالك بسرعة السرعة نسبة مرتبسة لميلاد 9.9 دمية حين الشجاعي السرعة الله أعلم السلام عليكم على سيدنا محمد وعلى العديد وصحبه معي أيها المتحدث بالكامل التي إخلاص الضوار الحكم فيها وهناك قد مصوص يختلف عليها في الوقت فإذا دارة الحارس الشرعيطة أحد إلا يصبح <consoles> جديد مثل هذا مثل هذا الامر الذي هو فيما قلنا فيه هو من الإكاء والطلاق لأنه قد ترى الطلاق طلاق عند شافعية لا يبيء في القضاء الفقه الشافعي المرأة أن تطلق نفسها من زوجها إلا أن يرضى الزوج يعني وهذا هذا المثال أما إذا فراق عن الزوج و هذا الضرر الذي قد يراه من يرى ويقدره من يقدره نرى ان المالكيه تتوسع في هذا الامر فيبيعون للمراه ان تنظروا الظلام من صلبها لانها مرض يقع بها وقد اخذ القضاء في هذا النص لذا لا يقول القائل ان هذا الحكم ليس بشرع اذ إن انه نص على فك معلم في مثل مستمر امر كثير ايضا يمتي به يعني إخوان المنمى أو التوريق ابن الإلل الذي ترفق أبوه قبل الجيد وما يسمى عند العوامل في توريق يقولون توفي فلان من الناس وترك حفيداً توفي ابوه قبله ونرى عندما رجعنا للمحاكم القضاقية وإن في هذا ابن الإلل ومجد له مراج وما يسمى بالوصيه الواجبه في قل الجمهور لا يعد الأبناء الصلي عاجبا لابن الأب. لكن هناك فقهاء يعتذرون عن وصية الواجبه أي أنك إذا لم توصي أيها الصاحب المال لهذا الحبيب يقوم الشرع بتنصيب نفسه بوصية على هذه الوصية بأن يجعل. منها رسية واجبة لهذا الحميد. وعليه يكون اخر ما لهذا الحميد